بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر حتى ذرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لا. لا ترونها عينا اليقين ثم لا تسالن يومئذ عين